book 2 99 99 99 ميرا حالة الاضافه حالة الاضافه ميري دوست كي بلي قطه صديقتي मेरे दोस्त का कुत्ता मेरे बच्चों के खिलौने अलाब अली अला मेरे सहकर्मी का कोट है هذا معطف زميلي. ياه ميري ساهكارمي كي غاادي هي. هذه سياره زميلتي. هذه سياره زميلتي. ياه ميري ساهكارمي كا کا کام هي. هذا شغل زميلي. هذا شغل زميلي. قميص كا बटन टूटा है गेज की चाबी गुम हुई है मुफ्ता अलकाज मफकूद साहब का कंप्यूटर खराब हुआ है كمبيوتر المدير متعطل كمبيوتر المدير متعطل اس बच्ची के मां-बाप कौन हैं من هم والدا البنت من هم والدا البنت ما اس کے ماں باپ کے گھر کیسے جاؤں كيف اصل الى منزل والديها كيف اصل الى منزل والديها؟ گھر غلی کے کونے میں ہے۔ المنزل يقع في اخر الشارع. المنزل يقع في اخر الشارع. سويسرا کی راجधानी کیا ہے؟ ما اسم عاصمه سويسرا؟ ما اسم عاصمه سويسرا؟ इस पुस्तक का शीर्षक क्या है मैं हुआ ऑनवाइन उल खिताब मै हुआ पड़ोसी के बच्चों के नाम क्या हैं? है मैं अस्मा अवलैदीरान मैमा अवलाद अलजीर बच्चों की पाठशाला की छुट्टी कब है متى تكون عطله مدارس الاطفال متى تكون عطله مدارس الاطفال دكتور سي ملنے کا سمے کیا ہے ما هي اوقات عمل الطبيب ما هي اوقات عمل الطبيب संग्रहालय कब खुला है متى يفتح المتحف متى يفتح المتحف